الزاغره سعى طه وعندالبه بناداها حلا قومي ايلا لما لك لك لا, لا, لا قبري لا قبري لا قبري تعال يسالي قبري ولمي ادمع الحمراء تعال يسالي قبري ولمي ادمع الحمراء جنينك مح سننهاتي وهات الظل عوا وهات الظل عوا على داري ومن فيها بما يجري انا اجري فيها بما nda binaari wa stajra nda binaari wa stajra nda binaari wa stajra فكا يا صابري لما الى الزهر الى الزهر الى الزهر الى الزهر وعيد أستاذ مهد جناح الكاظمي واتعالي سائلي قبري والأمي أدمع الحمر جمينك محسناً هاتي وهات الضلع والكسر وهات الضلع والكسر وهات الضلع والكسر على داري ومن فيك بما يجري أنا أدري وأعرف من إلى بابي أتى بالنار واستجرى أتى بالنار واستجرى أتى بالنار واستجرى, أتى بالنار واستجرى وأذاكي وأذاني وأبكاكي وأبكاني عشري فكا زبري لما سي واد ملابا اصبحت روحي لانيابل ملماتي لانارابل ملماتي يا لله ادورح على الدنيا مصيبه ستعيها اذا سقت على الدنيا مصيباتي انا الكت والاقلام لا تحسي جراحاتي لا تحسي جراحاتي اي لا تحسي ياامي ولامي وحاكي تر في الدامي وانتبه ما شراه ka sabri liman zahra allah allah alal ma'a ala qumi ويا كهف النبوات ملاذا أصبحت روحي لأنياب الملمات لأنياب الملمات, الملمات, الملمات, الملمات ستعييها إذا صفت على الدنيا مصيبة أنا الكتاب والأقلام لا تحصي جراحاتي لا تحسد لا تحسد لا حياامي آ لامي حاكي تر في الدمي وان تكتب ما شغ صبري مما لهران سهرها عاها الهنا يا لهران الاقوم الا والنون عبري تكاوي اي بنالي حي دار البيت بدمع شادم ابنا له اوى باحزاني وبيت الحزن سماه وبيت الهي سماه, سماه وبيت الحزن سماه بنا علي حيدر بيتا بدمع شادم ابنا له اوى باحزاني له اوى باحزاني وبيت الحوز مسمى وبيت الحوز مسمى وبيت الحوز مسمى وعيني كلما ناحد لغو تسعى وعينا كل لما ناحد لغو تسعى وعينا مصابي فيك اعذني وللقرار اعذوه للكره يا لا للكبار يا بكت عينه عين الجمادات وعايلا سنته الدهري بكى صبري يا ما ايلاك الحسين ايلا يا الله يا الله علي اقومي يا قومي يا الله يا الله صبر اي اكافرعو نغم يسحا باحقادي الى داد اتافرعو نجوم يساه باحقادي الى داد ومعدوم الحياه جهرا لبابي جاء بالنار اي جاء بالنار اتافرعو نجوم يساه باحقادي الى داد ومعدوم الحياه غرقا لبابي جاب الناري لبابي نار تعال لبابي نار وسود صوت حكومك فسوّد وجهه الباري فسوّد وجهه الباري ولو شاهدي تبقى عليكي ثم مسماري عليه ثم مسماري عليه ثم مسماري ليش جاي يا عاتي خايه وفي عيني وفي sa'dri pakab sabri limaa zahra قوم ما كان فسوّد واجهه البار و سوّد صوته قومت واجهه البار فسوّد واجهه الظلوع عليك ثم مسماري عليه تو jani waati jaran aynuma saati wa zahra Al-A-B-R-I-B-K-A-H Ali-un-Sara Maksura Wasara Dakhal Fahur Ruhu Ali-un-Sara Maksura Wasara Dakhal Fahur Ruhu ومنه تفزع السوخ ومنه تفزع السوخ ومنه تفزع السوخ يقاد بحفل ضغوط وقلب منه مجروح عليه سيفه يبكي ودمع السيف مسفوخ ودمع السيف ويا ابكي ولي يا انعه تعمدني تعبي العه وانا اتوعي تجري بكى صبري ما صيح للزهره الا قاب يا كثيرة ترددت لك الزغراء سيننا طوال كبرى وناد المجتب الزهرة وحق الطفل والنحر فكى صابري لما إلى الزهرة ومت حلاه يا, يا, يا ليلا علي ينث موارا وساحقتيله ردت لك الزغراء يا طاقه لك الزغراء كسيرة التبكي وغدر الصح بأبكاها أتتك بكل آلاني بأولاها وأخرها بأولاها ما صيح الهضره الهلال الله الله على الدربنا ال... على قومي قومي لا تظلمي ستبلموا العجلي إذا مهدينا طل ستعلم أمة العجلي إذا مهدينا طل وصل الفجر مولانا وعيسى خلفه صلى وعيسى ستجوه صلى وعيسى خلفه صلى ستعلم أمة العجلي إذا مهدي وصل الفجر مولا وعيسى خلفه وصى وعيسى خلفه يا حبيبي وراح بجاح فلن يسري لغو في كربلا حل يا هدس روح ويبقى صرحنا الاعلى ويبقى صرح يقولوا لي فهمين سيفي يلبي صيحة التطفي يقولوا لي فهمين سيفي يلبي صيحة التطفي وعينا فهمون arri pak sabri il azhara azhara ah ah al qumi ala لم امه الاجن اذا مهدينا طلع اذا مهدينا طلع وصل الفجر مولانا وعيسى خلفه صلوا وعيسى خلفه صلوا وراح بجح في النيسيه له في كربلا حل يا سروح عدانا ويبقى صرحنا الاعلى ويبقى صرحنا يا الله يا الله يا تعلم امه الاجى اذا مهدي يناطا اذا مهدي يناطا الفجر مولانا وعيسى خلفه صل وعيسى خلفه وعيسى له في كربلا حل له فيك أرملة يهد سروح أعدانا ويبقى سرحنا الأعلى ويبقى ila zahra ila sala allah hay nal la ila zahra ila zah a uh -huh.